الوجه الثاني يبدأ ح ا لا ل ا زلنا في ق ر ا ء ة الفتاوى ا ل م ت ع ل ق ة بالاحتفال بالمولد النبوي س ؤ اخواني ل إ في الله أ ر ي د من حضراتكم أ ن تنوروا قلبي في سؤال حيرني عن الحبيب المصطفى محمد رسول الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه الكرام أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام إ خ و ت ي في الله إ ن ن ي أ س م ع من بعض ا ل إ خ و ة الشيوخ في م ن ا س ب ة الموالد يقولون ب أ ن ه لولا محمد عليه الصلاه والسلام ما خلقت السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن الله خلقه قبل آ د م عليه السلام بالاف السنين و أ ن ه سبحانه وتعالى خلق الشمس من نور جبينه وخلق النجوم من نور أ س ن ا ن ه وكثير من ذلك لا أ ذ ك ر و أ ن ه مكتوب على باب ا ل ج ن ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ولقد س أ ل ت بعض العلماء عن البعض البعض ونفاها هذه بها الأقوال الآخر فصدق وكان ت ر و وإني ن ي في حيرتي هذه. وإني في حيرة هذه ذلك أصدق أم ل و إ ي الشيخ ئ ف وفي حيرة دائمة. وإنني أذكر في كثيرة أذكر حيرة وإنني دائمة ي ميلاد النبي عليه في لإحياء الليلة ل صلى الله عليه وسلم هذا العام ذهبت إلى دار القرآن في عمان لإحياء تلك الليلة المباركة ل ة عمان هذا دار وكان ا ذهبت حازم أ ب و غ ز ا ل ة يتلو علينا في س ي ر ة النبي عليه الصلاه والسلام ي أ ت ي إ ل ى الشباك الحديدي الذي وضع حول قبر الرسول عليه السلام ليتبارك به ب ح ج ة أ ن ه يزيل الغبار ليغافل الحراس و أ ن ه ذكر أ ن أ ح د أ ص د ق ا ئ ه قد أ ح ض ر له بعض التراب من قبر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ر ا ئ ح ة هذا التراب أ ح ل ا م ر ا ئ ح ة العطر وحين سمعت هذا الكلام تذكرت حادثة وقعت معي قبل عشرات حادثة السنين قبل معي حينما ذهبت أ ن ا وعبعض ا ل أ ص د ق ا ء ل ز ي ا ر ة ك ن ي س ة ا ل ق ي ا م ة وقد كان الغرض من ا ل ز ي ا ر ة العبث و م ض ا ي ق ة ا ل أ ج ن ب ي ا ت من النصارى غفر الله لنا جميعا ونحن في ا ل ك ن ي س ة التقينا ب أ ح د الرهبان و أ ح ض ر لنا بعض العطر وقال لنا هذا الماء الذي تعمد به المسيح عليه السلام ولا ع ى ن ن ب ي اعرف ل ل والسلام ولا ص ا ة أ ما الذي ربط بين هاتين ا ل م س أ ل ت ي ن في ذهني وتعذبت كثيرا جدا وبعد ذلك أ خ ذ الشيخ ومن حوله في إ ح ي ا ء الذكر ووقف الجميع وراحوا يقفزون ويميلون بحركات ش ا ذ ة حتى كلام الله لا يكاد يسمع من أ ف و ا ه ه م ولم يرق لي هذا المنظر فخرجت و ب د أ الوهم والشك يساورني هل عملت الصواب ام الخطا أ ولقد تكرر ه ذ الحادث في ليلة القدر وفي جميع المناسبات الدينية ليلة في وفي جميع أ ر ش د و ن ي بالله عليكم إ ن ي أ ت ع ذ ب كثيرا و أ ر ي د أ ن أ س أ ل فضيلتكم هل يسمح لي أ و ل أ ي مسلم أ ن يشاهد قبر الرسول عليه السلام في داخل الشباك هل يسمح بذلك هناك لقد الحظ وزرت قبر الرسول عليه السلام ووقفت عند الشباك ولقد تمنيت أن أكون فراشة لأتمكن من الاقتراب من قبره عليه السلام لا لشيء ولكن لأقترب منه عليه السلام قبر ووقفت قبره أسعدني عند أن أكون تمنيت من من منه فراشة وزرت أ ن ا أ ؤ م ن ب أ ن القبر من تراب و أ ن الله عز وجل ورسوله موجود في قلب كل مؤمن و أ ت م ن ى أ ن أ ذ ه ب كل يوم وكل ساعة إلى رسول والروضة والكعبة ولكن ولا وسعها جواب وحده تلك ذلك يكلف إلى الديار المقدسة لأشاهد الله الشريفة المشرفة المال الله إلا الحمد لله ساعة نفسا يمنعني ضيق قبر من و ا ل ص ل ا ة و ا ا ل ل س م على ل ر س و ه وآله وصحبه وبعد أولا ا إ ق مولد ة م للرسول صلى الله عليه وسلم ب د ع ة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه ولم يفعلها أ ح د من خلفائه ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من عمر عمل عملاً ليس عليه أمرنا ثانيا عليه ليس فهو رد ما ذكره بعض الناس من أ ن السماوات و ا ل أ ر ض ما خلقت إ ل ا من أ ج ل الرسول صلى الله عليه وسلم و أ ن خلقه قبل آ د م إ ل ى آ خ ر كل هذه ا ل أ ق و ا ل لا ص ح ة لها مع العلم ب أ ن ه سيد المرسلين و أ ف ض ل الخلق أ ج م ع ي ن ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ثالثا إ ذ ا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه ي أ ت ي إ ل ى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أ ب ي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يقف بعد ذلك للدعاء ولا يمسك الشباك ليتبرك به ل أ ن ذلك بدعه ة دعوة رابعا أحضر ترابا تراب قبر الرسول الشخص أن من لكم صلى ل عليه وسلم دعوة وسلم لا أصل لها كاذبة لانه لا يستطيع احد ان ياخذ من تراب قبره شيئا مطلقا ولو قدر انه فعله احد لم يشرع التبرك به لان ذلك لا اصل له ولم يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس به وبسنته وأحب له عليه س ؤ ا ل م و ل ي د ا ل نبي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ع ن د ن ا ه ن ا في شهر ربيع ا ل أ و ل أ ح د ع ش ر ي و م ا ي ع م ل ا ل ع ل م ا ء ف ر ح ا عند م و ل د ا ل نبي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م يجمعون المسلمين و ي ف ع ل و ن أ ش ي ا ء من الفرح ل ي و م م و ل د ا ل نبي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و أ م ا ب ع ض ا ل ع ل م ا ء ف ي ق و ل و ن لا خير في ذلك لذلك أ ر ي د أ ن أ س أ ل ما ح ك مذلك و هل عندكم ت ف ع ل و ن شيئا جواب إ ق ا م ة مولد النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ م و ر المبتدعه وقد ثبت عن رسول ليس الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وفي ر و ا ي ة من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن امرنا فهو رد. والسؤال الثاني في نفس والسؤال رد الثاني ا ل و و ض ع عن ف ح مولد ل ا ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه فهو ي ذلك ل ا ش ر نتابع ا ل ج ا وهذا ا ب يفعله لم ل رد س و ولم يأمر به ولم ل يأمر يرى أ به ح ا فعله وقد س سلف ك وهكذا ت عنه فعله بعده من خلفاؤه ولا الأمة ل ا في ر و ن الثلاثة المفضلة ا لم يفعلوه ثم ب ت ع ت إقامته وقد كتب س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن باز جوابا مطولا في ذلك ح ا ش ي ة نص ما كتبه س م ا ح ة الشيخ الوالد عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن باز عن المولد أ ط ا ل الله عمره ونفع المسلمين بعلمه آ م ي ن الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهداه أ م ا بعد فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أ ث ن ا ء ذلك و إ ل ق ا ء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد والجواب أ ن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ل أ ن ذلك من البدع ا ل م ح د ث ة في الدين ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم ب إ ح س ا ن في القرون ا ل م ف ض ل ة وهم أ ع ل م الناس ب ا ل س ن ة و أ ك م ل حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم و م ت ا ب ع ة لشرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد أ ي مردود عليه وقال في حديث آ خ ر عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله ة ففي ذ تحذير فخذوه ي الحديثين شديد في المبين ن من سبحانه نهاكم عنه فانتهوا إحداث البدع والعمل بها وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل وقد عز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 و أ ع د لهم جنات تجري تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا والايات في هذا المعنى ك ث ي ر ة و إ ح د ا ث مثل هذه الموالد يفهم منه أ ن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه ا ل أ م ة و أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يبلغ ما ينبغي ل ل أ م ة أ ن تعمل به حتى جاء هؤلاء ا ل م ت أ خ ر و ن ف أ ح د ث و ا في شرع الله ما لم ي أ ذ ن به زاعمين أ ن ذلك مما يقاربهم إ ل ى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والله وأتم والرسول وسلم سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين أكمل عليهم صلى عليه بلغ قد قد ولم يترك طريقا يوصل إ ل ى ا ل ج ن ة ويباعد من النار إ ل ا بينه ل ل أ م ة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إ ل ا كان حقا عليه أ ن يدل أ م ت ه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم في صحيحه ومعلوم أ ن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء وخاتمهم و أ ك م ل ه م بلاغا ونصحا عزيز المستمع والي قراءة نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن عليه فعله فعله عنهم باز والي الشيخ النبوي به. فلو كان الاحتفال من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي قراءة سماحة المولد والاحتفال كان الاحتفال بالموالد الله سبحانه الرسول الله أصحابه فلو صلى وسلم للأمة الله حكم من فتوى أو أو نص بن به فلما لم يقع شيء من ذلك علم أ ن ه ليس من ا ل إ س ل ا م في شيء بل هو من المحدثات التي حذر ر س و ل صلى الله عليه وسلم منها أ م ت ه كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أ ح ا د ي ث أ خ ر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة أ م ا بعد ف إ ن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة رواه ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه والايات و ا ل أ ح ا د ي ث في هذا الباب ك ث ي ر ة وقد صرح ج م ا ع ة من العلماء ب إ ن ك ا ر الموالد والتحذير منها عملا ب ا ل أ د ل ة ا ل م ذ ك و ر ة وغيرها وخلف بعض ا ل م ت أ خ ر ي ن ف أ ج ا ز ه ا إ ذ ا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آ ل ا ت الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر وظنوا انها من البدع ا ل ح س ن ة و ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة رد ما تنازع فيه الناس إ ل ى كتاب الله و س ن ة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير وقد أ تأويلا ح س ن و ا تعالى وما اختلفتم ل إلى الله و من فحكمه فيه شيء ق رددنا هذه المساله وهي الاحتفال بالموالد إ ل ى كتاب الله سبحانه فوجدناه يامرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بان الله سبحانه قد اكمل لهذه الامه دينها وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أ ك م ل ه الله لنا و أ م ر ن ا باتباع الرسول فيه وسلم وبذلك يتضح لكل من له أ د ن ى ب ص ي ر ة و ر غ ب ة في الحق و إ ن ص ا ف في طلبه أ ن الاحتفال بالموالد ليس من دين ا ل إ س ل ا م بل هو من البدع المحدثات التي أ م ر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها عزيز المستمع والي قراءة الحاشية على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وعطال عمره باز والي الحاشية الشيخ قراءة المجتملة سماحة الله الله فتوى حفظه بن بن ولا ن ف ع ا م م بعلمه آمين س ل ي ن عن ل ل ل م و و د ا ن ب ينبغي وحكم ولا الاحتفال به ي للعاقل أ ن يغتر ب ك ث ر ة من يفعله من الناس في سائر ا ل أ ق ط ا ر ف إ ن الحق لا يعرف ب ك ث ر ة الفاعلين و إ ن م ا يعرف ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة كما قال تعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين وقال تعالى و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله ا ل آ ي ة ثم إ ن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها ب د ع ة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أ خ ر ى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال ا ل أ غ ا ن ي والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أ ع ظ م من ذلك وهو الشرك ا ل أ ك ب ر وذلك بالغروب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و غيره من ا ل أ و ل ي ا ء ودعائه و ا ل ا س ت غ ا ث ة به و ط ل ب المدد منه واعتقاد أ ن ه يعلم الغيب ونحو ذلك من ا ل أ م و ر ا ل ك ف ر ي ة التي يتعاطاها الكثيرون من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم ا ل أ و ل ي ا ء و ق د صحى ر س و ل الله الله صلى ل ع ي ه أنه وسلم ق ا ل إ ي ا ك م والغلو في الدين ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى ابن مريم إ ن م ا أ ن ا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ومن العجائب والغرائب ويجتهد حضور ويدافع من المبتدعة أن الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات ويدافع عنها العجائب الكثير الاحتفالات في هذه ومن ي ت خ ل ف ع ا الله أجب عليه م حضور الجمع والجماعة ولا يرفع الجمع ب ذلك ر أ س ان يرى أ ه أتى أن منكرا عظيما ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان شك ذلك ولا ضعف وقلة ل بعضهم ص ي ر وكثرة ر ة م ا ن من صنوف الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين ومن ا القلوب والمعاصي الله العافية ولسائر على ذلك ب أن بعضهم يظن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أ ع ظ م الباطل و أ ق ب ح الجهل ف إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يتصل ب أ ح د من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وروحه في أ ع ل ى ا ل ل ي ي ن عند ربه في دار ا ل ك ر ا م ة كما قال تعالى في س و ر ة المؤمنين ثم إ ن ك م بعد ذلك لميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ و ل من ينشق عنه القبر يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن ا أ و ل شافع و أ و ل مشفع عليه من ربه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام فهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث كلها تدل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من ا ل أ م و ا ت إ ن م ا يخرجون من قبورهم يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا أمر م م ج ع ع ل ي ه ب ي ن ع ل م المستمع ء ا ل ليس فيه نزاع فينبغي لكل مسلم ل م ي فيه فينبغي ن نزاع ا ن ب ه لهذه ل ا أ و والحذر مما أحدثه وأشباههم ر مما الجهال ل أحدثه من د ب و اواصلوا ل التي ما أنزل الله بها من سلطان خ ر ا ا ما بها ف ت من ق ر ا ء ة ا ل ح ا ش ي ة ا ل م ش ت م ل ة على فتوى س م ا ح ة والدنا الشيخ عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن باز مفتي ا ل م م ل ك ة في حكم المولد النبوي والاحتفال به اطال الله عمر والدنا الشيخ ونفع بعلمه المسلمين أ م ا ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أ ف ض ل القربات ومن ا ل أ ع م ا ل الصالحات كما قال الله تعالى إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي و ا ح د ة صلى الله عليه بها عشرا وهي م ش ر و ع ة في جميع ا ل أ و ق ا ت و م ت أ ك د ة في آ خ ر كل ص ل ا ة بل و ا ج ب ة عند جمع من أ ه ل العلم في التشهد ا ل أ خ ي ر من كل ص ل ا ة و س ن ة م ؤ ك د ة في مواضع ك ث ي ر ة منها ما بعد ا ل أ ذ ا ن وعند ذكره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي يوم ا ل ج م ع ة وليلتها كما دلت على ذلك أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة والله المسؤول أ ن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه و إ يمن على الجميع بلزوم ا ل س ن ة والحذر من ا ل ب د ع ة إ ن ه جواد كريم وصلى وآله وصحبه وسلم فتوى المولد والاحتفال الله على الحاشية المجتملة على فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم به. سؤال نبينا انتهت سماحة باز به هنا عبد عبد عندنا بن بن في محمد حكم إ ذ ا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي س ب ع ة أ ي ايام م آ ت ة يفعلون ع د ه وفي و أربعين ي ا ثلاث مرات وقال بعض العلماء عندنا نفعل على ورجعنا الدعوة يفعلون الدعوة عند نفعل عن دعائه هنا وأدخلناه نقول النبي من نريد أن سنن أبدا إذا مات المسلم صلاة الكريم البيت لا ألا الصلاة إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه. جواب قبره في إلى لذلك شيء اولا تخصيص اليوم ا ل أ و ل أ و ا ل س ب ع ة ا ل أ ي ا م أ و ا ل أ ر ب ع ي ن للدعاء للميت لا نعلم له أ ص ل ا من الكتاب و ا ل س ن ة ولا من عمل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولا غيرهم من سلف ا ل أ م ة بل هو ب د ع ة من البدع ا ل م ح د ث ة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وفي روايه ة من أمرنا أحدث في ذ ا ما ثانيا منه ليس فهو رد ثانياً يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ د خ ل الميت في القبر قال بسم الله وعلى م ل ة رسول الله وعو ي وعلى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي وأما و الصلاة على النبي صلى الله على صلى عليه سؤال ل أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م عندما محمد نبينا وصحبه س ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع ا ل أ و ل تعظيما له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعض تعظيم النبي واحترامه إ ن م ا هو ب ا ل إ ي م ا ن بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته ع ق ي د ة وقولا وعملا وخلقا وترك ا ل ا ب ت د ا ء في الدين ومن في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولسماحة العام الشيخ عبد بن عبد الله ابن باز كلمة الدين النبي بن بن الابتداء الاحتفال الله الرئيس الشيخ العزيز الله باز ضافية صلى عليه عبد عبد في في حكم الاحتفال النبوي حكم بالمولد م ا ل عزيز سؤال ت التوفيق م منذ محمد وسلم ع على سبق س وبالله نبينا وصحبه دقائق قليلة إرادها الله على نبينا محمد وآله وصلى ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي و ب ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج بقصد ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وشعار ا ل إ س ل ا م كما يرى في إ ن د و ن ي س ي ا جواب الحمد لله ولم ح د ه و ا ص ل ل ل ا ا ا ة و س على وبعد دعى رسوله وآله ل وصحبه ب قد ا ن يكن صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ولم ونشرها وإظهار شعائره وهو أعرف في بطريق ي من هديه في ا ل د ع و ة و إ ظ ه ا ر شعائر ا ل إ س ل ا م الاحتفال بمولده ولا الاحتفال ب ا ل إ س ر ا ء والمعراج وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره وسلك أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم طريقه واهتدوا بهديه في ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م ونشره فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من ا ل أ ح د ا ث الكبار ولا عرف الاحتفال بذلك عن أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م المعتبرين أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة رحمهم الله و إ ن م ا عرف ذلك عن المبتدعه في الدين والغلاه فيه ك ا ل ر ا ف ض ة وسائر فرق ا ل ش ي ع ة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر فالاحتفال بما ذكر ب د ع ة م ن ك ر ة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين و أ ئ م ة السلف الصالح في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ف ض ل ة رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وقال إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال ما ترون أ ب ق ا ك م الله عونا ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في تعطيل المدارس والمعامل أ و إ ل ق ا ء الخطب والمحاضرات و ا ل م و ا ئ ظ ونحوها كما هي الحال عندنا في إ ف ر ي ق ي ا ب م ن ا س ب ة المولد النبوي الشريف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 سؤال إ خ و ا ن ي رئيس و أ ع ض ا ء ل ج ن ة الفتوى عندنا بقرى الريف ا ل أ ر د ن ي و أ خ ص بالذكر بلدي خ ر ج ا أ ن ه م باستمرار ي ق ر ؤ و ن س ي ر ة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي ألف يجتمع ث ل ة من الرجال و أ ح ي ا ن ا يكون بينهم بعض النسوه ويتلون ق ص ة المولد الشريف ويوجد ب ا ل ق ص ة كلمات مثل من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم ا ل ق ي ا م ة من قبل الله قم ا د خ ل ا ل ج ن ة ك ر ا م ة الى محمد صلى الله عليه وسلم ومنها من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم الف م ر ة حرم الله جسده على النار ومنها لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بامنه مات ب م ك ة م ئ ة ا م ر أ ة ل أ ن ه ن لم يتزوجن عبد الله ومنها لما يصل المقر إ ل ى ذكر و ل ا د ة أ م ه تقوم ا ل م ج م و ع ة وقوفا ويكون المولد ت ل ا و ة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم ويوجد أ ك ث ر من ذلك و أ ب ل غ في مولد يسمى مولد العروي ب عندنا يضعون ك م ي ة من الشعير وسط ا ل ج ل س ة و ي أ ت و ن ببخور ويحرقونه وبعد التلاوة كل قليلا الشعير فرد يأخذ باعتبار من ج تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب ا ل غ ر ف ة التي يتلى بها المولد و أ م ا م الرجال سرورا ب ا ل ت ل ا و ة وانما ل أحد ي ك ذلك ر و إ ن يوافقون على ذلك و أ ن ا بدوري أ ن ك ر ذلك ولا أ ق ر ه كما سمعت من فتواكم أكثر سمعت من من مرة بالإذاعة لكنهم لم يسمعوا مني يسمعوا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا ق ر ا ء ة س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ل م ع ر ف ة ما كان عليه من النسك و ا ل ع ب ا د ة قولا و ع م ل وما كان عليه من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة مشروعه مرغوب فيها وتخصيص ق ص ة المولد ب ا ل ق ر ا ء ة والاجتماع لذلك و ا ل م د ا و م ة عليه وتخصيص أ و ق ا ت لقراءته كل ذلك بدعه م م ق و ت ة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون ا ل أ و ل ى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها ب أ ن ه ا خير القرون وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وقال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وما ذكرت أ ن ه في ق ص ة الموالد التي ت ق ر أ عندكم من الجزاء ا ل أ خ ر و ي وموت م ئ ة ا م ر أ ة ب م ك ة حينما تزوج عبد الله بامنه ل أ ن ه ن لم يتزوجنه لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت تاريخيا لم تقم به ح ج ة على ش ر ع ي ة الاحتفال بالمولد النبوي ثانيا وضع ك م ي ة من الشعير أ و غيره وسط ا ل ج ل س ة والتبخير والتحريق وتوزيع ما ذكر رجاء بركته ل ت ل ا و ة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها ب د ع ة م ن ك ر ة وفساد في ا ل ع ق ي د ة ثالثا إ ع ل ا ن النساء سرورهن بالزغاريد عند ت ل ا و ة الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي إ ل ى ا ل ف ا ح ش ة والعياذ بالله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إ ن م ا هو ب ا ل إ ي م ا ن برسالته والعمل بما جاء به من عند الله أ م ا الاحتفال بمولده ف ب د ع ة م ح د ث ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد ولم يثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أ ح د من الناس و ا ل أ ص ل عدم ذلك فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والعشرون فتاوى وله نبينا بقية الله انتهى الشريط التاسع اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الثلاثين على على من محمد